على من هم المفلحون ان ال کفروا دینک فروس وم ام لم لا مین سوریم گئی و میلو نل م وَمَاهُم بِمُؤمِلين يُخَادِعونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنوا وَمَا يَخْدَعونَ إِللاا أَمفُسَهُ وَماَا يَشَعرون فيِي قُلُ بِهِم مَ رَضُون فَزَادَهُمُ اللهَّهُ مَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاءَ أَلَا إِن لَهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ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 أُلَاائِكََّ نَشْتَرَو الضَّلَلَتَ بِالهدَا فَمَا رَبِحَد فَمَا رَ بِحَّ يَارَتُهُم وَمَا كانَوا مُهتَدين بَثَلهُم كَمَثَلِ الذيذ استتَوْقَدَنَ رَم فَلََّا أَضاءَتْ مَا حَولَهُ ذََدَ اللهَّهُ بِنُورِيم فَهَدَى اللهُ بنورهم وتركهم فِي ظلمات لا يبصرون صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ او کصیب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالکافرين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 قدیر یا اعبدوا کمل خل پ کم وین کبلی کم لو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 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ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 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ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 قَالَ إِنِي أَلَمُ مَا لَا تَعلَمُون وَعََّمَ آدَمَ الْ الأأَسْمَاأَكُلهَا فُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلِكَةِ فَقَاال فَقَالَ, فقال هؤلاء أَنْ بِعُونِي بِأَسمائِهَا أُولِئِنكُ تُمْ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 وَلَ أأَلَمْ أَقُلَكُم إِي أَعْلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالأَضِ وَأَلَم ماَا تُ بِدونُون وَأَْلَمُمات تُ بِدونُونَ وَمَا قُتُم تَكْتُمُون وَإِذْقُ ل للِلمَل إِنْكَ تِسْجُد لِآدَمَ فَسَجَدُ إِللاا إِبِلس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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ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 فَاخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ اللَّيْلُ عَلَيْكُمْ غَمَامًا وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ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 وَإِذْقُْلتُمْ ييا مُوسَلًَا نَّصببِرَ عَى طُعَامُِ وَاحِدٍ فَدْعُ لناَا رَبَّكَ يُخْرِجِلَناَا مِنَّ تُمْ بِتُ الْ الأضْضُ مِن بَقُلهَا مِنْ بَقُلهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعددَسِهَا وَدَصَِهَا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 وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ وَإِنَّ مَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ وَلَا تَسْقِي الْحَصَى مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل لضربوه ببعضها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 وَإِن مِنهَا لَمَا يَشََّّّكُ فَيَخُردُ مِنْه الْ الم وَإِنَّ مِنهَا لَماَا يَحبِقُ مِنْ خَشيَةِ الل وَمَ اللهَّهُ بِغافِلِ عََّا تَملُون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 وَلََّا جَ أَهُم كِتابَابُ مِن عدِ اللَّهِ مُصَدّقُ لِمَا مَهُم وَكَانوا مِنْ قَبِلُ يَسْتَفِْحونَ على الَّينَ كَفَروا فَلََّا فَلََّ جَ أَهُمَّا عَرَفُوا كَفَروا بِهِ فَلعنَةُ اللهَّهِ عَلَكَافِرين بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسُهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن, أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 قُل إِن كَانَتْ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا, فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدن لهم احرصا الناس على حياتهم من الذين اشركوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وماَا كَفََسُ لَمان وَلَِ الشَّياقينَ كَفَرُ يُعَمون النَّ يُعَّمُا سَِّحرَ وَم أُزِ لَ على المَلَكَين بِبابِهَاروتَ وَمااروط وَماَا يُعَّمان مِنْحَد حتىَ يَقُول إِ ماَا نَحْن فِتنَة فَلَا تَكفرُرُ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 وفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم من امن منهم بالله واليوم الاخر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 كَآنْتَ ٱلسَّمِيعَ ٱلْعَلِيمَ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ الرحيم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 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباط كانوا, كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله